إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لا لا نزل عليه آيات من ربه قل إن الله قادر على لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم نمثالكم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 مات. من يشأ الله يضلله ومن يشأ يدعله على صراط مستقيم قل رات ونفاكم عذاب الله أوتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بَلِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ عَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَبْدِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالْضَرَرَ إلَّا أَلَّهُمْ يَتَضَرُّونَ فَلَوْلاَ إِذْ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهمون أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا حتى إذا فرحوا بما أود أخذناهم.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 نَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ ۖ مَن لَّٰهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۚ